قبل الشروع في المقصود نعرف بالكتاب وبمن نظمه وبمن شرحه فصاحب الورقات هو الامام ابو المعالي عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني المكنى باب المعالي من اعلم المتأخرين في المذهب الشافعي ولد في بلدة جوين بالقرب من نيسابور ثم رحل الى مكة ثم رجع الى بغداد ثم رجع الى بلدي وتوفي في سنة سبعين وثمانية وسبعين بعد المائة الرابعة من الهجرة وكان في بدايته على غير مذهب أهل السنة والجماعة في تأويل الصفات ولكن الله عز وجل شرح صدره ورجع إلى الحق فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق دي اسمها الورقات يعني كلام نف جمع فيه تقريبا يعني إيه مبادئ علم أصول الفقه. ثم قام الإمام يحيى ابن يوسف ابن رمضان ابن عميرة شرف الدين العمريطي بجعل لتحويل هذه الورقات إلى نظم إلى بيوت بيوت شارية يعني. تقريبا حوالي 12 و 200 بيتا والعمريط هذا ولد في قرية عمريط بمحافظة الشرقية التابعة للديار المصرية وتوفي في سنة الثمانية وثمانين بعد المائة التاسعة من الهجرة عليه الرحمة الله الشراح بقى كثير جدا شراح الورقات وشراح النظم كثير ومن المعاصرين والذين أحكموا الشرح أيما إحكام لعلّم ابن جبريل ولعلّم العثيمين عليهم جميعا رحمته الله ورضي الله عن أئمتنا الكرام طبعا هو هنستعين بالعزة ونبدأ بس إحنا ملتزمين بوقت وبمنهج فهيبقى في شيء من الضغط شويه وعلى وعد إن شاء الله تبارك وتعالى وفصل لكم علم أصول الفقه أغفر من ذلك بس طبعا كمن دية البداية نرى لزاما عدم البسط حتى لا يختلط الأمر أو لا يمل لأحد وكما يعني اتفقنا وهذا العهد المسألة إحنا في درس فالنقش مفتوح وإن أشكل عليك فوقف انتوا فاكرين المحاضرة اللي فاتت ديكت مقدمة في علم اصول الفقه عرفت ايه معنى علم اصول الفقه هو العلم الذي يبحثها في ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وتكلمنا ايضا عن المراحل التي مر بها علم اصول الفقه وما هي مصادر علم اصول الفقه اول حاجة ناخذها اليوم ان شاء الله اللي هو الحكم الشرعي الحكم الشرعي الحكم ايه معنى الحكم الشرعي اكتب ده مش موجود مش موجود في ال... في الشرح يعني ولا في النص فلازم نعرف لان هو بدا بانواع الاحكام على طول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين طلبا وتخييرا وتركا طلبًا وتخييرًا وتركًا خطاب الشارعي الشارعي المقصود به ايه ها. اللي هو كتاب الله عز وجل او الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم وهنا برض جزئية مش معنى ذلك ان احنا لا نأخذ الاحكام الا من هذين المصدرين ولكن هذا الامام ذكر هذا أو اهل الاصول عرفوا هذا التعريف بناء على التغليب وإلا جل الأحكام الشرعية تستنبط من الإجماع ومن القياس يبقى هنا خطاب الشارع ذكرها الإمام ومن باب التغريب ذكرها الأصولي. الأصولين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا وتخييرا وتركا يعني مثلا إيه لما يقول المولى عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده الكلام ده نفسه اسم الحكم الشرعي يعني ده خطاب من الشارع أي من الله عز وجل أو النبي السلام خطاب من الشارع المتعلق بأفعال المكلفين يعني الخطاب ده هو جيل المكلفين طيب ما الغرض من الخطاب طلبا أو تخييرا أو طركا إما هذا وإما هذا وإما هذا ده يا نتعرف الحكم الشرعي عند علماء الأصول عند مين علماء الأصول يبقى نص نفسه بنسميه إيه الحكم الشرعي طيب تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء قالوا هو الأثر المترتب على خطاب الشارع في فعل المكلفين هو الأثر المترتب على خطاب الشارع في أفعال المكلفين أو في فعل المكلفين كالودوب والحرمة والكراه إلى غير ذلك خليك معاي هنا خليك معاي. يبقى عندنا خطاب الشارع نفسه ده هنسميه حكم شرعي بس عند مين عند الأصوليين عند علماء الأصول طيب الأثر المترتب على خطاب الشارع هنسميه برضو إيه؟ الحكم الشرعي ولكن عند من عند الفقهاء وده اللي هنشتغل عليه ونعتمد عليه الحكم الشرعي إخواني ينقسم إلى قسمين سواء بقى عند الاصول او عند الفقهاء ينقسم الى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي حكم تكليفي وحكم وضعي هنتكلم اليوم ان شاء الله عن الحكم التكليفي بانواعه وهو طبعا ان شاء الله أنا الكتاب جالي والامور كده هي صيحة وبعضها فأنا إن شاء الله بإذن الله هلخص الكتاب أو هنقل منه النصوص في ملزمة وإن شاء الله نستأذن أهوانا القائمين صاحب الفضل الشيخ محمد ونوزعها عليكم بإذن الله أما الكتاب كله لو جدته لك فيه مش طرف الحاجة بصوا أخذ باركم معايا من ال... افهم الموضوع الأول و... واستوعب وبعد ذلك الكتاب والدموت السهل خارس بالاستقراء إيه معنى الاستقراء؟ النظر في الواقع وحصر الأدل وجدوا أن أي فعل يصدر من أي مكلف لا يخرج عن ثلاثة أنواع إما أن يكون معمورا به وإما أن يكون منهيا عنه وإما أن يكون مسكوتا عنه أي فعل في الدنيا صدر من أي مخلوق سواء كافر أو مسلم الفعل ده بالاستقراء يعني احنا ايه بدأنا نستقر الواقع ونشوف انا بكل ليه طيب وبضرب فلان ليه وماشي ليه فاي افعال تصدر من اي ادمي اما يكون معمور بها واما ان يكون منهي عنها واما انه مسكوت ولد ايضا بالاستقراء ان المعمور به ينقسم الى قسمين معمور به على سبيل الحتم يعني لازم تعمله ومأمور به ليس على سبيل الحتم والإلزام كويس ووجدوا أيضا أن المنهي عنه هي عن قسمين منهي عنه على سبيل الحتم والإلزام ومنهي عنه ليس على سبيل الحتم والإلزام أما المسكوت ملقهش على قسم واحد فأصبحت الأمة كم نوع كمس أنواح ودي تسمها أنواع الحكم التكليفي وده الكلام ده مستقر عليه بين أهل العلم وهناك اختلاف بسيط يسير في الاصطلاح وليس في الأصل يبقى الأحكام التكلفية باستقراء الواقع لأن واحد يقول لك إحنا جبنا الكلام ده منين والحاجات دي فين الدليل عليه لا ده باستقراء الواقع وإحنا قلنا في اللقاء الماضي لما نتكلم عن مصادر ها العلم أصول الفقه قلنا أول مصدر إيه استقراء مصوص الكتاب والسنة فلما استقرأوا نصوص الكتاب والسنة وجدوا اللي بقول عليه ده إن أفعال المكلفين لا تخرج عن ثلاثة ابتداء في الأصل مأمور منه مسكوت المأمور هنقسمه القسمين والمنه هنقسمه القسمين والمسكوت قسم واحد فيصير المجموع كام؟ فهمس. ايه اكتب بقى فالمأمور به على سبيل الحتم والإلزام سميناه الواجب دي مش إشكال بقى أنا بجيب لك حاجة وبسميه مش هنختلف مع بعض زي ما قلت لك قبل كده خليكم هنسمى دية شوافة هنسمىها نظارة هنسمىها اي اسم ولكن نصطلح نتفق على هذا فاحنا قلنا الفقهاء او العلماء رسول قالوا ايه ما امر به على سبيل الحتم والالذام هنسميه الواجب كويس وما امر به ليس على سبيل الحتم والالذام هنسميه المندوب كويس وما نهي عنه على سبيل الحكم والإلزام هنسميه الحرام أو المحرم وما نهي عنه لا على سبيل الحكم والإلزام هنسميه المكروه والمسكوت هنسميه المباح سهل ولا صعب الكلام ده يبقى عندنا واجب هنعرفه دو بعد ذلك ايه ها مندوب بعد ذلك محرم بعد ذلك مكروه، بعد ذلك إيه؟ مباح صاحب الورقات جعل الأحكام التكلفية سبعة وإحنا قلنا كم دواتي خمس الصح اللي احنا قلناه هو أضف لها الصحيح والفاسد وبالتحقيق وبالنظر إلى كلام المتقدمين المتبحرين في العلم دعا الصحيح والفاسد من الأحكام الوضعية واضح يبقى الأحكام التكليفية كام؟ خمسة واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح نمسك كل واحد الواجب الواجب الأحكام التكليفية الخمسة دي يا أخوانا هناخد في كل حكم تعريفه لغة واصطلاحا وحكمه دول الثلاث حاجات هنقولهم في الخمس تعريفه إيه؟ لغة واصطلاحا وبعد ذلك حكمه الواجب لغة هو الثابت أو الصاقط الواجب لغة هو الثابت أو الصاقط تقول حق واجب علي أي ثابت علي والصاقط قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت من يجنب البقرة ولا الناقة وجبت جنوبها يعني ثبتت على الأرض فكل منها هبأ طيب تعريفه اصطلاحا اصطلاحا يعني عند علماء من بقى؟ علماء المصطلح المصطلح اللي هم مين؟ اللي هم بتوع الفكر او العلماء الأصول. علماء ايه؟ الاصول قالوا تعريفه هو ما امر به الشارع على سبيل الحتم والالذام ما امر به الشارع على سبيل الحتم والالذام وده سعد بنسميه الفرض سعب يسمى ايه الفرض يعلم لك الفرض هو الواجب ولكن الامام ابو حنيفة الله يرضى عنه جعل الفرض في مرتبة اعلى من الواجب وان كان حكم الفرض والواجب عند جماعه اهل العلم بل عند كافة اهل العلم واحد ولكن اختلفه في ايه في التعريف اما حكمهم واحد معاه ولا صعب طيب يبقى الواجب تعريفه ايه ما أمر به الشارع على سبيل إيه؟ الحتم والإلزام حكم إيه معنى كلمة حكم يعني الأثر المترتب على الاتيان بالواجب أو الأثر المترتب على ترك الواجب قال أهل العلم يثاب فاعلهم تثالا ويستحق العقاب تاركه قلت بلى كل كلمة عند الجماعة بتوع الأصول لها مكانها يعني ما ينفعش تفلن من دماغك ينفعش خالص يبقى تعريف الواجب تاني ما امر به الشارع على سبيل الحتم والإذن حكم ايه يثاب فاعله ها؟ امتثالا ويستحق العقاب تاركه نتكلم بقى عن التعريف وعن إيه الحكم قولهم ما امر به الشارع خرج منه ما امر به الشارع خرج منه المحرم والمباح والمكروه ايه معنى كلمة خرج منهم دايما التعريف لازم يكون منضبط على الشيء اللي بنعرفه بحيث لا يحتمل غير الشيء الذي اردناه فلما اقول الواجب الكلمة دهية ما امر به الشارع وفعلها على سبيل حتم والالزام يستحيل يخش فيها حق غير الواجب فإن دخل فيها شيء غير الواجب يبدأ تعرف مخدوش ما ينفعش فإحنا قلنا ما أمر الشارع بفعله لما أمر بفعله خرج منه إيه المباح وخرج منه المكروه وخرج منه المحرم يتبقى عندنا إيه المندوب والواجب على سبيل الحكم والإلذام خرج منه المندوب يتفضل إيه الواجب ها أقولهم تاني دولت تاني كلمتين دول ايه معنى كلمة التعريف قلنا لابد ان يكون التعريف منطبقا تمام الانطباق على الشيء الذي نريد ان نعرفه بحيث لا يحتمل التعريف شيئا غير الذي اردناه يبقى انا ما اقول محمد بوصفه بعد شعره وبعد عينيه وبعد كل حاجة بحيث الوصف ده من ما اللي عليه فاحنا قلنا ما امر به الشارع او ما امر الشارع بفعله امر بفعله يخرج منه ها المحرم والمكروه والمباح يتبقى عندنا ايه الواجب والمندوب فلما قلنا على سبيل الحتم والانذام خرج ايه المندوب وبقي الواجب طيب حكم اذا يثاب فاعله امتثالا يثاب اي المثوب من الله عز وجل فاعله اللي بيعمله امتثالا يعني اي انه فعل لان الله عز وجل امر او لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ودي فرق بين العادة وبين الامتثال عادة واحد بيصوم عشان يخفف وزنه شوي واخد ملك او ما بيبصش للاجهزة الفاسدة علشان عينها راحت. يبقى في هذه الحالة فعل هذه الاشياء حمية ولا امتثالا حمية حمية يعني يحمي نفسه يعني خلاص عندنا. اما ان فعلها امتثالا يثاب طيب ويستحق العقاب تاركه قال اهل العلم ذكر العلماء يستحق ولم ولم يقول يعاقب لاحتمالية العفو هو فعلا يستحق العقاب ولكن الله سبحانه وتعالى تداركه بتوبة ب الذنوب بشفاعة الشافعين برحمه أرحم الراحمين دي كلها جعلت ان احنا من يقسمش بالعقوب وإنه يستحق ايه يستحق الإيه؟ العقاب إيه العقاب تاركه ده بالنسبه لاخواننا الايه للواجب واضح ولا مش واضح طيب بعد ذلك المندوب المندوب مصدر ندب بمعنى دعا مصدر ندب بمعنى ايه دعا طب واصطلاحا ما أمر الشارع بفعله لا على سبيل الحتم والإلزام. يبي يفرق ابن الواجب الواجب على سبيل إيه؟ الحتم والإلزام. الم... المندوب ليس على سبيل الحتم إيه؟ والإلزام. طبعا ما شاء الله يجنة في بقية المباحث إن نعرف الواجب إزاي. ما بس بس أسماء الأحكام دوائتي وبعد خلنا نتعرف كيف نصل إلى الواجب. وكيف نعرف أن هذا الحكم واجب وهذا الحكم مستحب إلى غير ذلك يبقى المندوب لغة مصدر ندبة بمعنى دعا واصطلاحا ما أمر به الشارع بفعله لا على سبيل الحتم والإلزام لو حابنا برضه نتكلم في التعريف ما أمر به الشارع خرج ايه المحرم ها وخرج المكروه وخرج المباح يتبقى عندنا الواجب والايه والمندوب لا على سبيل الحتم والإلزام خرج الواجب وبقي معنا ايه المندوب حكمه حكم يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه كلام ده مختصر جدا ولكن في تفصيل لان فيه رواتب وسنن يعاب على اهل الصلاح ان يتركوه مش انت اللي تترك دي لا ده انت دي تسيبها الواحد مش فاضي ولكن الحكم ككل اهو يثاب فاعلهم امتثالا ولا يستحق العقب تالكم طبعا الأمثلة إيه؟ كثيرة كرواتب الصلوات وصلاة الضحى إلى غير ذلك ده بالنسبة لإيه؟ للمندوب طيب بعد ذلك المباح المباح لغة المعلن المعلن المعلن واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي يعني براحتك ما لا يتعلق به ايه ها امر ولا نه تب حكمه لا يساب فاعله ولا يأثن ايه تاركه هنا بقى جزئية مهمة وهي ايه هذا الامر اذا كان الشيء المباح لذاته يعني ايه لم يكن وسيلة لشيء اخر اخليكم معيش ان نفهمها ديه الأولي المباح المعلم لغة واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهل لذات طيب لا يستحق العقاب أو لا يأسم فاعله ولا, ولا يثب إيه لا يأسم تاركه ولا يثب, إيه ولا يثب فاعله ده لذات أما إن كان الشيء المباح يؤدي أو وسيلة إلى شيء آخر الحكم بيختلف الحكم إيه بيختلف يبقى بننظر إحنا للمباح لو كان المباح لا يترتب عليه شيء آخر أو ليس وسيلة لشيء آخر يبقى الكلام اللي قلناه ده كله ينطبق عليه طيب لو أن الشيء المباح يؤدي إلى شيء آخر يبقى هذا الذي يؤدي إليه الشيء المباح المباح ده يأخذ حكم الشيء الموصل إليه على سبيل المثال مسألة البيع والشراء الأصل فيها الإباحة أنا بيع وشري مباح، أه اشتري سيارة أبيع حمار مباح، ولكن الفقهاء قالوا فلو أن مرجولا مسلما مكلفا وجبت عليه الصلاة وليس هناك ماء ليتوضأ به إلا أن يشتري ماء للوضوء في هذه الحالة أصبح شراء الماء أصله إيه مباح ولكن لما كان وسيلة إلى واجب أخذ حكم ايه الواجب واضح يا اخواننا ديت لذلك العلماء الكبار بقى وضعوا قاعدة اكتبها هيه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب طبعا ديت يعني لوحدها ممكن تلعب فيه واخدين بالكم اه اي ما لا يتم الواجب الا به الا واجب انا واجب عليه اخذ ديوني يبقى اروح اسرق ولا اجيب بالربا لا منضبة. بحطنا القاعدة اللي انا خدناها الوسائل لها احكام ايه المقاصد لان الشريعة كل لا يتجزأ افهموا الاصل ده كويس الشريعة كل ايه لا يتجزأ يبقى اذا المباح في ذاته لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولكن متى يتعلق به الثوب والعقاب ها؟ إن أدى إلى شيء آخر فإن أدى إلى واجب يأخذ فقم الودوب إن أدى إلى مستحب أو المندوب يأخذ فقم الاستحباب. إن أدى إلى محرم يأخذ فقم المحرم إن أدى إلى مكروه يأخذ فقم المكروه وضح يا أخواننا جدا طيب بعد ذلك المحرم المحرم لغة هو المنع واصطلاحا ما نهى الشارع عنه على سبيل الحتم والإلزام ما نهى الشارع عنه أي عن فعله أو عن قوله على سبيل الحتم والإلزام طيب حكمه يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا ده الكلام اللي ما قلت في الكتاب ولكن الصواب نقول ايه ها احسنتم يستحق العقاب فاعلهم ويثاب تاركه ايه امتثالا ركزوا معايا في كلمتين اللي جايين لان اهم حاجة في الدرس دولت اختب بقى كده حالات ترك المحرم حالات ترك المحرم يعني المكلف مكلف عن ايه الاول مكلف عن ايه انا قمت ماشي اللي احنا بنتكلم مع بعضنا يعني قال لك ان المكلف يترك المحرم او في تركه للمحرم اربع حالات اربع ايه حالات هذا لا يساب وحالة يثاب وحالتين يستحق العقاب تاني ترك ايه المحرب يعني في شيء الشارع نهاني عنه على سبيل الحتم والإذن اللي اوعى تعمله اوعى الشبس جاي ولا تنظر لوحدة ليست من محاربك فانا وما عملتش عدم الفعل من المكلف للمحرم لا يخرج عن أربع حالات الحالة الأولى لا يثاب والحالة الثانية يثاب أو حالة, حالة لا يثاب حالة يثاب حالتين إيه لا يثاب إحنا قلنا في تعريفه إيه في تعريف المحرم إيه أو حكم المحرم إيه ها؟ يستحق العقاب فاعله ويثاب ايه تاركه امتثالا وبالرغم كده قلنا في حالات لا يثاب وفي حالات يأثم بقول الكلام ده حتى تعلم جيدا الاصول اللي احنا بنقصها وبندندن حواليها ما تغيبش عنك وادي بالكوا يا اخوانا يعني التعريف ده كله ما ينفعش انطلق بيه يعني لو انا قلت المحرم اهو يستحق العقاب فاعله كويس؟ ويثاب تاركه ايه امتثالة ده أنا عندي حالات يأثم لم يفعله هو يأثم وباتفاق العلماء ده أنا بقوله كمان ده علشان تعلم جيدا لابد أن يكون عندك إحاطة بعلوم الشريعة كلها على قدر استطاع حتى لا تزل وتقع في الخطأ الحالة الأولى وهي أن يترك المكلف المحرم ولا يثاب على الطرق. نعم. هنشوف هنشوف دوت. الحل الأولى يا أخوينا وهي هي حل يعني إيه فهشة من مش من الاستحالة من النظرة أن توجد ولكن موجودة. وهي أن يوجد مكلف. ما فكر قط ولا طرأ على ذهنه ولا خطر على باله ان يزني. عمره ما فكر في مدعوذ الحرس مطلقا يعني مجرد ان يقوله خاطر او حديث النفس او هادث ما حصلش طبعا هو اصلا كده ما فعلش لان اصلا لا حديث نفس ولا خطر ولا هادث يبقى ترك ولا ما تركش؟ ترك شيء ترك لا يساب، لا ايه لا يساب. يا اخواننا ودي بنسميها عدم الفعل. بنسميها ايه عدم الفعل. بس نركز في الضابط الأول. هي مستغربة مستحقنة. يعني لما شيخ لنا شيخ الأثمين وإحنا بتلقى عنه الورقات احنا استحقناه. ازاي هو أصلا لم يخطر على بالي مطلقا مش هنخذنا بكده الخاطر والهاجس وحديث النفس ما جالوش لكيان ده هارز ده فضل أن يأتيه هم أو عزم ما حصلش لك ما فكرش فيه مطلق ولا خطر على بمجرد خاطرة لمجرد مثلا فوته ثانية ما جالتهوش يبقى هو لم يفعل ومع ذلك لا يثاب مع أنه طرك وهي يقول لك ترك امتثالا هو غير في دماغه اصلا عشان يمتثل او لا يمتثل واضح لمدهد شيء الحالة الثانية ان تحدثه نفسه او يجول في خاطره او يأتيه هادث بفعل هذا الشيء اللي هو الشيء المحرم ولكن تركه خوفا من الله عز وجل يبقى هنا تركه ايه امتثالا يثاب تاني يبقى نقول الفعل المحرم جاء في خاطره حدثته نفسه هاجس خاطر بدأ يفكر في الموضوع وكل ما يأتيه التفكير ياتيه نص الشرعي ولا تقربوا الزن فتركها امتثالا اي خوفا من الله عز وجل في هذه الحالة يثاب والدليل على صحة ما نقول أو ما قاله أئمتنا في رواية البخاري في حديث ابن عباس اللي هو إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيان ذلك في كتاب في إحدى روايات البخاري قال الله عز وجل فإن تركها من أجلي فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة كاملة واضحة لما شو واضحة دية فان تركها ايه من اجلي يبقى هنا ترك المعصية امتثالا وخوف منها عز وجل يثاب مم. واضحة ولا أقولها تاني طيب الحالة الثالثة ان يتمنى فعل المحرم ولم يأخذ في اسبابه ان يتمنى فعل المحرم ولم يسعى في اسبابه تمنى والتمني من اعمال ايه القلوب ممكن يكون يتمنى بقلبه فقط وممكن يكون يصرح بلسانه عما في قلبه ولكن فعل لا ما فعلش يأثم طارق ولا ما طارقش طارق وباتفاق اهل العلم يأثم وهجيب بالدليل انت عارفين يا مشايخ المعلومات دهيت ده بتخليك تضبط أمورك عند ترك المحرم لأن لو أنت تلاحظ فعلا يعني غباء ما بعده غباء أن يترك المكلف المحرم ومع ذلك يأثم في غباء أشد من كده تبلعمل خلاص أو تمتع وقضى شهوته وحقق أمنيته ويأثم وانت فقل ما عملتش ومع ذلك تأثم يبقى لازم الإنسان يحكم أمره في هذه الأشياء وذي أخواننا فيدت دراسة علم الأصول أحكم تصرفاتك كويس يبقى هذا الرجل تمنى فعل المحرم والتمني من أعمال إيه القلوب ما الذي أعلمنا صرح بلسانه أو تمنى ولم يظهر الله عز وجل يحاسبه ولم يفعل يأثم الدليل على كده إيه ما ثبت عند النساء والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري والحديث سنده صحيح كالشمس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد المضم ثم عفى إلا زاده الله بها عزة وما فتح عبد عن نفسه بمساله فتح الله عليه باب فقر وأحدثكم حديثا فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر إنما الدنيا لأربعة نفر يعني ده بأس مهي الدنيا بالنسبة للمال والعلم كل واحد من أهل الدنيا ما يخرجش عن قسم من الأربعة ومن أجل هذا نسمع للحديث وشوف نفسك أنت فيه. في الأولان ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع وكل واحد واضح وصفه ووضح حكمه رجل آتاه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقن لها في ماله يعرف حق الله فيه يصل به رحمه فهو في أعلى المنازل عند الله عز وجل عالم فلوس ده ملوش حل خلاص بيتحكم في ماله عن طريق علمه أعلى المنازل ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا ودي الأغلبية سألت الفقر يوما أين مسكنك قال عمائم العلماء بين وبينهم إخاء وعز علي ترك الإخاء فرجل آتاه الله مالا علما ولم يؤتيه مالا فقال لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل أو لعملت مثل ما عمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هما في الأجر سواء إهباء معنى كلمة هما في الأجر سواء هذا من قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه جامع العلم والحكم وده أخوانا من أمتع الكتب في خمسين حديث دولة لو أنت داعية وبتتكلم بالظبط كده مية وخمسين خط خب. ده لو أنت كالويتهم ولو بسطهم تلتمية يعني خمس ست سنين اتكلموا ليهم مش أتكرر الحاج إيه بقى معنى كلمة فهم في الأجر سواء قال ابن رجب أي في أصل الأجر أما المضاعفة للعامل فقط المضاعفة كده طيب ورجل آتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما ده بقى بالظبط يعني ايه كده ما فيش عقل وهيفلوس ما فيش ضوابط ده بقى يا أخوانا الله لا يريك وما أكثرهم لا كثرهم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخبط في ماله يخبط عمله خبط لا يعرف حق الله فيه ولا يصل به رحمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو في أخبث المنازل عند الله في أخبث المنازل عند الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل الوصف الرابع بenment لم يؤتيه الله عز وجل مالا ولا علما خيبات لا في فلوس ولا فلاح علم لم يؤتيه الله عز وجل مالا ولا علما فقال اهو لو ان لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل قال له معايا فلوس هو جاب رقصه انا كنت جاب 10 هو جاب مش كنت جاب كذا خلاص قال دي فلوس لنا فهما في الوزر سواء يبقى هنا الخي... خيبان الدنيا والاخره ده فعل المحرر ولا ما فعلوش ما فعلوش ده قاعد كده في بيته اللي هنهد عليه وقعد عمال يبص لقى الدربوك كراحة جاي ايه فلان الفلاني عمل ايه فرح لب اهلا ومعا يا فلوس كنت مليت البلب بحالها نور ورشيط البلب بالبيب شكور حرص فهما في الوزر سواء واضح يا ديت يبقى هذا رجل ترك المحرم ومع ذلك ايه يأثم ودهوالكو اول ركزوا والحاجة ديت يبقى انا ما جاء اترك المحرم احكم امري وابد شؤوني واعدل من نياتي واصحح من قصدي حتى يتسنى لي ان اؤجر على ترك مش ما بتفعلش ومع ذلك شايل ذنب دي الحالة الثالثة واضحة ولا مش واضحة ما يرون ده ده من أعمال القلوب فين خليكم معايا الحاجات اللي بطير للنفس تبعوا عملاً عن ايها هادس وخاطر وحادث ايه النفس والحم وفين والعزم التلاتة دولة معفو عنها ادي معنى كلمة ان الله تزاوز ليه عن امتي عما حدثت به نفسه الهادث معنى ايه ورود ها شيء من الخير والشر على النفس وزواله جه ومشي ده الهادث الخطر زيه بس طول شوي حديث النفس مثله بس مدى الانسان يحدث نفسه افعل او لا افعل ولم يردش شيء على شيء ومشي ال ال ال ال ال ال الهم مثل حديث النفس ولكنه ردح أحد الأمرين على الآخر واضحة ولا مش واضحة دية العزم خلاص زي الهم وردح وأراد أن يفعل حالة بينه وبين وبين الفعل المقادير الله عز وجل يمكن بقى الرجل بتاعنا دا اللي هو الرجل الخيبن الدنيا والآخرة دا دا عدى عدى الهاجس ها والخاطر وحديث النفس ودخل فين دا دخل في العزم دخل في العزم بكره فقال لو أن لي مثل ما فلان لعملت مثل ما فعل <تصفيق> فين نحن نتكلفه في ده وقته هون ده هو عنده هم وعاوز يقول ايه اللي منعه هو يقول ايه لو أن لي مثل ما فلان يعني لو معايا فوتك انت يبقى اللي منع له انه عجز عن, عن ايه عن الفعل نعم اي نعم اكمل نعم ها فين اصل الاجر باتفاق اهل العلم الحسنة بعشر امثالها ده الاصل المضاعفة لها ايه عوامل اخرى واضح يا اخوانا ديت يعني مضاعفه اي واحد يفعل اي حسنة بعشر 10 بنص التنزيل من جاء بالحسنات فله إيه عشر أمثاله طيب المضعفة أكتر من الحسنة من العشر لها عوامل التانية منها حسن الإسلام ومنها الفعل نفسه هل يتناسب مع وقته أم لا يتناسب عوام الأخرى للأصل الأجر فين ملها يعني من قرأها ثلاث مرات يأخذ إيه مثل القرآن طيب هل لو رجل قرأ القرآن ثلاث مرات من الفاتحة إلى الناس يستوي مع ذلك لا واضح يا أخوان دي ولا مش واضحة لا مسألة العذر بالجهل دي اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل من يجهل يُعذر ده أصل نمشي عليه على طول والتفصيل ما بحث العقيدة باش ما بحث زول فقه أكمل يا أخونا الحالة الرابعة اللي هو يتركها ويأثم يتركها ويأثم الحالة الرابعة وهي أن يسعى في فعل المحرم يسعى في فعل المحرم ويعجز عن فعله ويعجز عن فعله يبقى هنا ايه ما فعله ولكنه يأثم ولكنه ايه يأثم زي بظبط واحد راح يسرق وهو لسه دوال بيفتح الباب جفته غلطة طب ساكت خلاص هنا عجز عجز ولم يفعل ولكنه يأثم يبدأت الأربع حالات التي يترك المكلف فيها المحرم نعم مالهم؟ هم ايه اللبس قلنا الحالة الأولانية اللي هي الثالثة رجل شاهد المحرم أمامه ولكن المحرم دي بوسائل معينة نعم فين لا ده هو قاعد كل الحكاية ما خرجش هو مجرد كلام بس تمني في القلب يعني سعيه إلى فعل محرق ما تجاوز أمنية القلب اللي هي العزم أو الهم أما الرابع ده خرج خدم الطبانكة وراها عشان يقتله وهو ماشي في الطريق طلع عليه شطار خده منه الطبانكة خلاص يبقى الثالثة مالها الهم بتاعه فين في مرحلة ايه القلب متعداش اما الاخير ده طلع للجوارح وبدأ يسعى في إيه؟ في فعل المحرم فعجز واضح يا اخوانا دي ها. لا بنقول ان الهم الذي في القلب خرج على الجوارح وبدأ يسعى واضح يا اخوانا ده حالات ترك المحرم الحالة بقى اللي هي الحالة الخامسة من الحكم التكليفي المقروه المقروه وهو ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحتم والإلزام ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحتم والإلزام المكروه لغة هو البغيض أو المبغض واصطلاحا ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الحتم وإذن. حكمه, حكمه يثاب تاركهم امتثالا ولا يعاقب فائلهم ولكن برضو لو رجل محترم نقول له ايه ما تنمشي صغير انت جفاعك كلمت واضحة وان نديد مفهوم أي استفسار في مقيل الكلمتين اللي خطبتها تروح تبيضهم في كشكولك وتكتبهم وترجوحهم كويس وتستظهرهم ونكمل إن شاء الله بقية هذه المباحث في اللقاء القادم وجزاكم الله خيرا وصلى الله مبارك على أبينا محمد إن شاء الله بعد صلات المغرب درس القواعد الفقهية وبعد العشاء درس السيرة وبعد بعد العشاء الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة نسأل الله أن يعيناني وإياكم ونسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وصلى الله وبرك على محمد أرسل.